وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا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 وقفه مع حضارتنا وعلمنا واثرنا في غيرنا فالمسلمون بنا فالمسلمون بناه حضاره واهل رياده وصداره موضوع يذكرنا بالزمن الغابر المجيد والتاريخ الشامخ التليد ويملا قلوب اهل اليقظه اسا لما آل اليه حال امه الاسلام من التخلف والهوان والبعد عن زمام الحضاره واسباب الصداره والاعتماد على من دونهم والتذلل لمن هو عدوهم فتاريخنا بالامس يطرب القلب فرحا يطرب يطرب القلب فرحاً بذكره فالمسلمون كان لهم خصب السبق في جميع الشؤون صلاح في الدين والدنيا فدار الخلافه في المدينه النبويه كانت محطه انظار الامم هيبه وشموخا ودار الخلافه في دمشق موئلا لمختلف العلوم والمعارف وبلغ هذا الامر ذروته في عاصمه الخلافه العباسيه بغداد وقل مثل هذا او زد عليه في عصور الاندلس الذهبيه فقرطبه محط الركائب للراغبين في العلوم حضاره في قمه التقدم في كل العلوم حتى ركعت لعظمتها جميع الامم وتنافس ابناؤهم في النهل من حضاره اهل الاسلام وسيطرت لغه القران على لغات الانام فالمثقف من تعلم العربيه والمقدم من سبق الى الديار الاسلاميه بل كانت مدن الاسلام يضاهي بعضها بعضا في العلوم وان اتجهت لبلد رايت ما يثلج الصدور قال الذهبي رحمه الله لقد كانت اصفهان تكاد ان تضاهي بغداد في علو في علو الاسناد الى ان صلت الله عليهم بذنوبهم العدو والكافر ليكفر عنهم ويعوضهم بالاخره الباقيه يعني ما وقع من فتنه التتر الذين اهلكوا الحرث والنسل واحرقوا الاخضر واليابس ورموا الكتب في البحار والانهار حضاره بلغت من العلو والشموخ انه ومع استحكام العداوه وتشويه التاريخ وكثره الامكانات لم يستطع الاعداء طمس معالمها ولا اخفاء عظيم اثرها بل العماره لا زالت قائمه شاهده تنطق بالعظمه لهذه الامه وتدهش الامم وتظهرها عاجزه ايها المسلمون حضاره المسلمين ليست حضاره ماديه فحسب ونحن فخرنا انما هو بديننا لا بطيننا فقد خلت من قبلنا امم لن نبلغ معشار ما اوتوا من الدنيا وقد وصفهم الله بانهم لم يخلق مثلها في البلاد حتى قالوا من شدتهم من اشد منا قوه وهذه اثار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد رفاهيه وقصور عاليه في جبال صماء عاتيه وقد مضت عليهم الاف السنين وبقيه اثارهم شاهده وعاد الذين بنوا بكل ريع ايه واتخذوا المصانع للخلود وبطشوا بطش الذين لا يقهرون وفرعون ذي الاوتاد الذين أعجزوا العالم بحضارتهم ولزالت الدول تستكشف أسرار حضارتهم وعجيب آثارهم أمم قد خلت من قبلها أمم وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل فما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيء بل حلت عليهم سنة الله فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فكلن اخذنا بذنبه فلما اسفونا انتقمنا منهم هذه سنه ربنا في من عصى وكما اهلكنا من القرون من بعد نوح ولن تجد لسنه الله تبديلا والجزاء من جنس العمل ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقد نادى فاروق الامه عمر رضي الله عنه في اول الاسلام بكلام يجب ان يسري في عروق كل مسلم حين اتى لاستلام مفاتيح بيت المقدس فخاض مخاضه ارض اختلط فيها الطين مع الماء فخلع عليه ووضعهما على عاتقه فاستقبلت وجوه الإسلام فاستقبلت الاسلام الفاتحه يقدمهم امير الامه ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه فراى ثيابه وحاله فقال يا امير المؤمنين تلقاك الروم وطارقتها لو لبست حله فقال اوه يا ابا عبيده لو غيرك قالها لجعلته نكالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم نحن قوم اعزنا الله بالاسلام وفي روايه كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله رواه الحاكم فمهما ابتغى المسلمون العزه فلن يجدوها الا في دينهم الحق هذا اقنون امتنا فحضاره المسلمين في دينهم وعزهم في تمسكهم باسلامهم وشاهدوا هذا انه لما كان الاسلام قويا والدين متينا في عصور امتنا الاولى قويت حضارتنا واعزنا الله في ديننا ودنيانا ولما قل الدين قلت الحضاره وانقلبت الكفه وقد قال ربنا سبحانه وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين فعلوا اهل الاسلام في ايمانهم ودنياهم تبع لدينهم وقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام وجعل الذله والصغار على من خالف امري فالعزه والعلو في التمسك بالدين وحضاره المسلمين تعلو اذا على دينهم فاعتبروا يا اولي الابصار ليس ديننا كما يقال افيون الشعوب ديننا دين العلم والحضاره ودين الرقي والسعاده وبقدر تمسكنا ومعرفتنا به يعلو قدرنا عند ربنا وعند الناس ان تنصروا الله ينصركم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاذا لم تكن طاعه لله وللرسول فالتنازع والفشل وذهاب الريح هذا حال امه الاسلام إلا من رحم ربك فهل من معتبر اقول خولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى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 وسامها الاعداء سوء العذاب بلا نكير فضيعت كثير من الامه قبلتها وتناست عظيم قدوتها ومجد تاريخها فهدم الصحصون من داخلها وغربت افكار كثير من اهلها وغزيت بثقافه اعدائها واخلاق من دونها فضاع الكبار قبل الصغار واشتعلت الفتن في كل دار وصار المتمسك بالحق كانه قابض على نار او سابح في بحر ما له قرار ايها المسلمون نحن امه الصداره والعزه والعلم والمعرفه والحضاره والقوه وما ضعفت يوما ولا استكانت ولكن ضعف اهلها وفرط رجالها وقصر حماتها وقد حباه الله بكل مقومات السبق ووجه ووجهها لسبيل الاقتداء وجعل امامها سيد الاصفياء لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فالطريق واحد والقدوه واحد ولقد كان شعار الصحابه مع نبيهم في مواطن الشده هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ليست تجربه وانما يقين خالص مهما دلت المعطيات على خلافه وارجف المرجفون على نقيضه صدق الله صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما هؤلاء ايها المسلمون هؤلاء هم اهل الصدق والعزائم ولذلك نالوا, نالوا كل خير فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقد امر الله الناس بعيش حياتهم والسير على منهاجهم فقد قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا هو السبيل وعلى هذا تربى الامه وينشا الاجيال فكونوا خير قدوه كما انكم خير امه اخرجت للناس فانتم خير امه يقتدى بكم فكونوا في الصداره حيث حيث جعلكم الله واياكم والتخلف فمن يهني الله فما له من مكرم وعلم انكم في بلد عمكم الرخاء والامن ومكن لكم في دينكم فحافظوا على بلدكم بالمحافظه على دينكم واشكروا ربكم بالتمسك بسنه نبيكم والزموا جماعتكم بمعرفه حقوق ولاتكم واحذروا الفتن وتعلموا دينكم واستعينوا بالله فهو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقد كان رسولنا عليه الصلاه والسلام يغرس في اصحابه علو الهمم ويبشرهم بفتح الدنيا وكنوز كسرى وقيصر وهو يربط الحجر على بطنه من شده الجوع فالتمكين قانونه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن لهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا والتمكين ايها المسلمون نهضه دينيه وصلاح طويه وطاعه لرب البريه ليس دنيا فحسب بل تمكين الدنيا وبسط زهرتها اذا لم يصحبه ايمان وشكر وعمل صالح فهو وشيك الزوال سريع الارتحال قال الله عز وجل الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قر مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم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 واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءه نقمتك ومن جميع سخطك اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين اللهم ان نبي المسلمين من الضر والبلاء ما لنا نشكوه الا اليك اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم سُن عرب المسلمين اللهم احفظ ديار المسلمين اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم ولي على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ادم علينا امنك ونعمك اللهم ادم علينا امنك ونعمك اللهم اوزعنا شكر نعمتك اللهم اوزعنا شكر نعمتك اللهم اوزعنا شكر نعمتك اللهم وفق ولاه بتوفيقك اللهم احفظ امامنا الشيخ خليفه بحفظك اللهم اكله بعنايتك اللهم البسه صوب الصحه والعافيه واكتب له عظيم الاجر والمثوبه اللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم ايت ولي عهده ونائبه واخوانه اللهم وفق جميع ولاه المسلمين لما تحب وترضى اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهدي، واخلفه في عاقبه في الغابرين ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضه من رياض الجنه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا خلق من خلقك ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وانت الولي الحميد اللهم انك تجيب دعوه المضطرين وتكشف الضر عن المتضررين وتجيب دعوه المحتاجين اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم ان بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه الا اليك اللهم قحطت ارضنا واكفهر سماؤنا ولا مغيث لنا الا انت اللهم ان خزائنك ملاى لا تغيظها نفقه سحاء الليل والنهار وانت اكرم الاكرمين وارحم الراحمين واجود الاجودين سبحانك نستغفرك ونستغيثك فاغثنا اللهم غيث رحمه لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم عاجلا غير اجل اللهم عاجلا غير اجل اللهم عاجلا غير آجل اللهم عمن بالغيث جميع ديارنا اللهم عمن بالغيث جميع ديارنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, آغثنا اللهم, آغثنا اللهم, آغثنا اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته اجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين